وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتك الذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 وَإِن كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُو وَكُم أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّهُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسهم ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان وإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولا ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور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 أي يقولوا لولا أُزِلَّ عليكَ زُنْ أوجَأَ مَعُ مَلَكٍ إِنَّمَا أَنتَ نَذيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ إِفْتَرَانٌ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 وحبط ما صنعوا فيها وباطلوا ما كانوا يعملون أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيْنَتِ مِرْوَبِهِ وَيَتْلُ شَاهِدًا مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمًا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباه أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون عوجا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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنه اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون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 بل لظنكم كاذبين. قال يا قوم أرأيت أن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أن ألزمكمها وأنتم لها كارهون.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 ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون يصنعون الفلك وكلما مر عليهم لؤم من قومي سخروا منه قال ان تسخروا منا فاننا نسخر منكم كما تسخرون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 إن ربه لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال وناداه حربنه وكان في معزله يا بني يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بطب سلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم مسهم منا عذاب لا تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. قسبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاه مهودا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفتررون.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 نَقُولُ إِن لَّعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُوا وَأَشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِي فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنذِرُونَ إِن توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذوا بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم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 ألا بُعْدَ الْعَادِ قَوْمُهُودَ وإلى ثمود خَرُمْ صالحاً قَالَ يَا قَوْمُ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأْتُم مِنَ الْأَرْضِ وَأَسْتَعْمَرْتُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ متوبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنتم فينا مرجوا قبل هذا أتناهنا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك ما تدعون تدعونا إليه المريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيتم فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه وآيَةٌ لَّكُمْ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهُ بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوا فَقَالَتْ مَن تَّرُكْتُمْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمْ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 فَوَلَّمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى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 وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَلَمْ أَكُنْ عَجُوزًا وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ Kata, "Apa yang kau suka dari amar Allah? Rahmat Allah dan berkat-Nya bagi kamu, ahli rumah tangga. Dia adalah yang paling berjimat. Jadi, ketika Ibrahim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 فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا مرأتك إنه نصيبها ما أصابهم إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلم ما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد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 المكيال والميزان بالقسط ولا تبخس الناس أشياء ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ Allahu ya Syeibu, asalatuk ta'amaruk an nathuk ma yabudu abayuna, atau an naf'al fi amwalina ma nashaa.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 قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينا ضَعِيفًا وَلَوْ لَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَاتَّخَذْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابٌ مُّخْزِي وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي ني معكم قريب ولمما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلوا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كألم يغنوا فيها؟ ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان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 بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرآن قصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون لا شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادهم غير تثبيب وكذلك أخذ ربك إذا خذ القرا وهي ظالمة إن أخذه ألم شديد إن في ذلك لآية لمن خ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخفره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما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 ما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير من قولون ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إن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 انصرون واقم الصلاه طرفي النهار ينزلوه من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين لولا كان من القرون من قبلكم اولو بقيه ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا الا قليلا ممن انجينا الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أَثْرَفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُنْزِلَ الْقُرْبَانَ بِالظُّلْمِ مِنْ وَأَهْلِهَا مُصْلِحُونَ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَازَالُوا مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ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 وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وللله عيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك برافل عما تعملون